اي قَوْمٌ مُنْتَقِدُون مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّن فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لكم.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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا موشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا فَوَلَّىٰ لَئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَٰلِكَ مَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَؤَنَّ بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يوم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 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالَّذِي يَتَلَقَّصُ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ مِنْ إن أَظْهَرٍ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا كَذَلِكَ اعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُلِنَا عَلَيْهِمْ بُنْيَانُ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ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 قليل فلا تمار فيهم الا مراا اللهيرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا هدى ولبثوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا تسع قل الله اعلم بما لبثوا له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 شأَفَلْ يُؤم وَمَ ي شَ أَفَل يَكْفُر إَِّا علتَدِنَا لِلَِّ مَِ نارًا أَحابَ بِهِم سُرادِقُهَا وَإ ي الستَغثُ يوثُ بِمَا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 هو انا اكثر منك ما له واعز نخرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبت هذه ابدا وما اظن الساعه قائ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 اترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا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 هو خَيرُ ثَوابَوُ وَخَي رُوقُبَ وَضْربِ لَهُم مَمثلَ الحيةِ الدُّْياكَمَا إِ أَزَلَّهُ مِنَ السماءاء فَخَْ لَ قَبينبُ الأرض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 لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمنوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 اَأَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذِي الْمُضِلِّينَ أَعْدَادًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا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 أو قلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيه بغير نفس الا قد جئت شيئا نكرا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 جاءت واقرب رحنا وام الجداغ فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا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 هو وما استطاع له نقدا قال ها لا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حق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 كلمات ربي لنا في البحر قبل ان تنس صدك كلمات ربي ولو جئنا بمثله ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقا ربّه فليعمل عملا صالحا فليعمل عمله صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا